تُمُحَقَّ قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ وَمَا أَفَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَف تُعَلِّي مِنْ خَيْلٍ وَلَا ذِكَا بِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا أَفَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ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 الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله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 في صدورهم عاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شعح نفسه فأولئك هم المفلعون